كمان رزقك بايدي وانه هو رب الشعر الشعر اكبر من الشمس خمسين مرة لو ربنا صلتها على الارض بحرها ولهبها تولع على الارض كلها ربنا بيقول نجوم السبب ايدي اقدر انزلها وانه اهلك عدن الاولى عقوبة كل عاصب ايدي وثمودة فما ابقى انتهت قصتهم وقوم واحد من قبل والمؤتفكة اهوى المؤتفكة اليا قوم الوقت الافقل والقلب لما ربنا علابهم وخسف بيهم فغشاها ما من الحجرة والرجمة بالسماء والنار. فبأي آلاء ربك تتمارى لسه بتشك ليه? لسه بتكدي ليه? لسه بتعطي قليل ليه? ليه وانت روحك بايده ورزقك بايده وجوازك بايده واجلك بايده واخرتك بايده وحسابك بايده وقدرك بايده وخلقك بايده وعقوبه ذنوبك بايده وكل شيء في حياتك بايده. ازاي لسه مساجدش كل دولة طب مش هتسجد حالا هو انت قاعد رزق ربنا بايده حالا هو صحه كل جزء في جسمك بايده يا جماعه عايزين نعرف عايزين نحن نسجد نعيش مع ربنا هذا نذير صرخه من النذر الاولى اذفه الاتفه الاذفه اللي هي ال ال ال الحاجة اللي جايه بسرعه رهيبة زي الاستوبوتش اللي عادي يهدد تنازلي تنازلي تنازلي فجأة صدفة كل حاجة في الكون تنفجر ليس لها من دون الله كشفة من اللي هيقدر يبعد الساعة وسبوة ياب تؤغي ربنا أفا من هذا الحديث تعجبون الكلام ده كله هيماني الله على الكون ده كله لسه بتعجبوا وتضحكون ولا تبكون ما بتعيطش على اسلوبك ما بتعيطش على الغفلة اللي انت فيها ما بتعيطش على لحظه الله توقف الايدين الملك الجليل فيها وانتم سامدون السمود ده كلمه جت رد فعلهم تجاه القران واحد معناه الغناء واحد قاعد يغني ويطبل ويلعب يعني تفاهه وتفاهه من معاني السمود الغباء واحد غبي مش عايز يفهم من معاني السمود التحير واحد قاعد يسمع يا ترى هو صح ولا غلط لغايه ما تيجي الاذى فتاخده واحد قاعد مبهوت مبهوت ومش عارف يعمل ايه ولا يرد ازاي ولا يحارب ازاي ولا يتصرف ازاي فاسجدوا لله قوم اسجد انت لسه ما سجدش الصورة بدأت بالسجود والنجم بإذا هوى وانتهت بالسجود المشركين ابو سجده الحجر والشجر والجن والإنس والصحابة والمشركين وابو جهل وابو لهب ابو سجده ربنا سبحانه وتعالى فسجدوا لله واعبده الصورة دي يا جماعة بتتكلم عن السجود وبتتكلم عن عباده السجود العظيمة ازاي نسجد لربنا اظن الوقت عرفت ليه الشمس بتجري عشان تسجد عرفت ليه منة ربنا قديه صلت والسلام بس الجيب بيفتح وبيجري على مولاه مشتاق للقاء حبيبه والباب اتفتح عايز قلبه يعرج للسما السابعه تحت العرش والباب اتفتح والبراق بتاعنا هو السجود يا جماعه البراق بتاعنا اللي هيعرج بقلوبنا الى الى عرش الله والسجود يا جماعه عرفتوا ليه؟ صورة النجم صورة بتعلمك فن السجود هتسجد سجدتي ولا لسه؟ يا طرى السجدة اللي هتسجدها الليلة في القرى من الليلة هي بطعمها ايه؟ وشكلها ايه؟ يا طرى يا جماعة هنعرف نسجد بعد كده ولا لا؟ يبقى عرفتوا السجود هنعمل ايه في السجود؟ الصورة 33 أنا عايزة كنت ساجد اول مره اسجد واعيش مع سوره النجم في السجود كان في الحرم المدني بعد ما عدت اقرا في احد مكتبت الحرم المدني واومت اصلي لنكحتين اطبق صورة النجم في السجود بتاعها اول حاجه تعيش معها في السجود ملكوت ربنا السماوات افتكر ابواب السماء والهيمنة افتكر اللي ربع مليار مجره افتكر منظر جبريل افتكر المليارات الملائكه في السماوات السبعه افتكر البيت المعمور افتكر جبريل كان الباري افتكر سدره المنتهى افتكر حمله العرش حجب النور عرش الله الملك اللي بيكتب يقول سبحانك إسرافيل ميكايل افتكرت علو الله وايمانته في السماء التالت التاني بقى في السجدة هيمانت الله في ملكة الارض افتكر ان احداث الاتصادية والحربية والعسكرية كلها بيد ربنا ومقدرات امور الارض بيد ربنا بعد كده افتكر بقى مقدرات ربنا وهيمانة ربنا على حياتك افتكر اللي انت له ده هو اللي بيده جوازك ورزقك وانجابك ورزقك واجلك وروحك وحسابك افتكر ان اللي انت ساجد له ده هو افتكر ايه آه اهي اهي ايه ايه آه آه هو اللي بيدو سعادتك وقلبك واجلك وروحك وخلقك وكل شيء فباي الاء ربك تتبرى لسه بنتبرى لسه ما سجدناش لسه ما قمناش لسه ما فوقناش يا جماعه السجود السجود ده المحرك بتاعنا عايزين الليله ان شاء الله نقوم بصوره النجم باذن الله سبحانه وتعالى ونطبق المعاني اللي فيها في السجود عايزين كل ما نيجي نجدد معاني السجود سأل بنا نسمع صورة النجم ونقرأ صورة النجم ونشوف حاجة في صورة النجم نسمعها في شرحة صورة النجم نسمعها مرة واتنين وتلاته الكلام ده يا جماعة عايز يتسمع تاني يتسمع تاني نجيبه على الموقع ونسمع تاني ليه عشان السجود عشان معراج القلوب عشان لقاء الحبيب عشان اعظم فتح في حياتنا العبادة اللي ذكرت مرتين في صورة الفتح اللي ربنا بيذكر أسباب فتحه على عبده فيها عمدت السجود تراهم ركعا سجادة ويسيماهم في وجوهين من أثر السجود السجود ده سر فتح حياتنا هنسجد إزاي وهنتعلم السجود إزاي سورة النجم بتقول لك خليك نجم إمتى تبقى نجم لما تنور للناس وفي مشغول بالله إزاي لما تسجد صح لما تقرأ القرآن صح لما تتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى صح وصلنا للتوصيات يا إخوان إن شاء الله اول توصية سجدة الليلة هنسجد لربنا ازاي الاسبوع ده عايزين نعيش مع السجود على قد ما نقدر ان شاء الله التوصية التانية قيام الليلة يا جماعة قيام الليل عايزين نقوم الليله بالصوره دي ان شاء الله ونعيش معاها وتشربها وقلوبنا عايزين نعيش معاها طول الاسبوع طول الاسبوع باذن الله سبحانه وتعالى ونسمع شرحات ثاني ونقرا تفسيرها ونعيش بقلوبنا مع اقفى سجد سجدها الرسول فوق سدره المنتهى صلى الله عليه وسلم يا جماعه المعراج اللي اتكلمنا عنه في الصورة كان بالليل ليه بالليل لان الليل دلوقتي اللي النبي كان بيقف فيه ربنا كل الناس نايمه هو قايم ده الفتوحات عايز تعرف مستقبلك الدعوه شوف ليلك شكله ايه اي طيار اسلامي عايز يعرف مستعملوا نشوف ليله وشكتوا ايه الليل ده وقت الفتوحات يا جماعة ماذا انزل الليلة من الخزائن يا ترى الليلة هيتنزل من الخزائن ايه قيام الليل يا جماعة لأن الفتح كله بالليل بعد كده يا إخواني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن دي صورة تزلت للقلب في مقام الرسول الوحيد اللي شاهد جبريل على صورته الوحيد اللي طلع في وسنة المنتهة الوحيد اللي كان بينه وبين عرش الله وحجاب النور قبقى وصلت الوحيد اللي ربنا قال عليه فأوحى يا لعبدي ما أوحى في المقام ده شفته مقام وقديه الأسبوع ده وطول حياتنا نصلي على رسول الله قولوا عليه الصلاة والسلام بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بكرة بإذن الله رحلة العمر اللي كلمتكم عليها من أسابيع بكرة ان شاء الله الأفوق بتاعتها ان شاء الله كلها تطلع يعني تبعا على ثلاث أفق بإذن الله سبحانه وتعالى يعني من أول بعد الدور كذا الغيد يعني اتنين بالليل بكرة ان شاء الله فيعني يعني طبعا مبروك لكل واحد يطلع ان شاء الله وعايزين يا ربان ان شاء الله بإذن الله كل الشباب اللي يمتحنوا يستعدوا من الوقت إنهم يطلعوا في الصيف يا جماعة فكرة العمره زي ما قلتلكم قبل كده دي بيئة التغيير الواحد والله كان مقهور على بيئة المعاصي اللي يشعب عايشين فيها لغاية ما ربنا يعني قافت في زي طب ما طب ما بيت الحرم اهو فلان اللي كان بيشرب مخدراته اهو شوف حاله بقى ايه وفلان اللي كان ولا عايزه ولا بيقف في الزنا شوف حاله بقى ايه وفلان وفلان شوفوا بقى ايه في الدعوه وفي الدين وفي الهدايه وفي العباده بفضل الله سبحانه وتعالى ده فتح لو تستاهلوا هيتفتح لك لو تستاهليه يتفتح لك استعدوا يا جماعه من الوقت ان كل الناس تطلع عمره لبيت الله الحرام وكل واحد يطلع اولاده عمره في الصف عشان ربنا يهديهم لابنك ويرجع لك من الوقت قال لك 4 ماشي خمسة ماشي ستة ماشي على ان انت ما تقدر ما انتش قادر يبقى بواخر ما انتش قادر يبقى طب يا جماعه القلب ما نقدر انما دي بيئه انقاذ شباب امه محمد في الوقت الرهيب ده باذن الله سبحانه وتعالى عشان كده الجمعه الجايه يعني ان ربنا اذن وفتح لنا الباب وطلعنا ان شاء الله يبقى مش هبقى معاكم ان شاء الله الاسبوع الجاي إيه إيه ان ما كانش بقى في يعني, يعني الله المستعان ولكن باذن الله دايما معطاءه ربنا لو ما ناش معاكم وهبقى ان شاء الله بدعي في الحرم باذن الله سبحانه وتعالى يا مدعوكم يا مدعوكم هو ده ان شاء الله العلاقة اللي بيننا اجتمع عليه وافترق عليه باذن الله سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبه ترضيك اللهم احسن سجودنا بين يديك اللهم احسن سجودنا بين يديك اللهم احسن وقوفنا بين يديك اللهم, بين يديك اللهم اجعلنا لك قوامين يا رب يا رب اعنا على قيام الليل يا رب افتح على قلوبنا يا رب زكي نفوسنا امل قلوبنا يا رب املا قلوبنا نورا يا رب اصلحنا يا رب يا رب اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وصدورنا وجلاء همومنا وذهب احزاننا وهمومنا يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب يا رب يسر لنا سبيلنا الى بيتك الحرام يا رب يتر سبيل شباب امة محمد الى بيتك الحرام يا رب. يا زهد عبادك انزل هدايتك على عباد، اللهم اهدي اهل مصر. واهل المغرب واهل الشاب. واهل العراق واهل الخليج. اللهم اهدي اهل الحجاز. اللهم اهدي امه حبيبك. اللهم ارضها الى دينك ردا جميلا يا رب. يا رب يا رب ارزقنا حسن السجن بين يديك يا رب. برحمتك يا ارحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته